وَإِذ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَهُمْ قَالُوا إِنَّهُ وَاقِعُهُمْ بِهِمْ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ فِيهِ عِوَجًا ۜ قُلْ هُوَ أَمْرٌ مَّجِيدٌ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم أَجِئْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا رِجْسًا مِنْ تَعْذِيبِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُضْطَرُّونَ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ وَفِي عَلَيْهِمْ نَمَ النَّبِيِّ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَسْبَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَسْبَاهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون